تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَفْتَقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً بِأَنَّهُمْ إِلَيْكُمْ آِذِيَهُمْ وَآلَفْنَاهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ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 انتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا على أَلَّا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُونَ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا نَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ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 إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قَوْمًا غضب اللَّهُ عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب